أعوذي أعوذي أعوذي تنقية هذه التلاوة مقدم لكم من موقع معراج اللهم الرحمن الرحيم mm -hmm. Kuinka Love. No, Oh! Mä um Ha ha ha. Oh! إنما كانت من صوت ما. مقدم لكم من موقع معراج